بسم الله الرحمن الرحيم لا أ ق س م بيوم القيامه ولا أ ق س م بالنفس اللوامه أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ن لن نجمع عظامه بل قادرين على أ ن نسوي بنانه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 إ ل ى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن أ ن يفعل بها فاقده كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل م راق وظن أ ن ا ل فلا ا ق بالساق المساق ربك فلا إلى يومئذ صدق ولا صل ولكن كذب وتول ثم ذهب إ ل ى أ ه ل ه يتمط أ و ل ي لك ف أ و ل ي ثم أ و ل ي لك ف أ و ل ي أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن ان يترك سدي أ ل م يك ن ط ف ة من مني تمن ي ثم كان ع ل ق ة فخلق فسو